بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشندي مهربان والشمس وضحاها سوين بخورورونات يكي والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَسْوَيْن بَمَانْ كَدْوَابَ دْوَيْءَ اوْ هَلْبِي وَسْوَيْن بَرَوشْ كَاتِي كَخُورْ دَرْدَخَاتِ وَسْوَيْن بَشَوْ كَخُورْ دَرْدَقَوْشِي وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وە سوێند بە ئاسمان و سوێند بەوەی دروستی کردووە وە سوێند بە زەوی و ئەوەی ڕایخستووە و نفس وما سەواها ف ئلهەمها فجوڕها وتەقواها وە سوێند بە نەفسی ئادەمی و ئەوەی ڕێک و پێک بەدیهێناوە ئینجا بە سروشت ئاگاداری کرد بە بەدکاری و پارسکاری خۆی قد أَفْلَحَ من زَكَّاهَا وقد خاب من دساها. سوين بهمو اوانا براستير اسقاري بو او كسيك نفسي خوي باكر دوا بيقمان نا اميد بو او كسيك نفسي خوي بقناه ونو تاوان باركر كذبت سمود بطواها إذن بعث أشقاها برواي نهيناهو زي سمود بهوي سركشيانا كاتيك خراب ترينيان هستايا وبوصر سربرين حشتركا فقال لهم رسول الله ناقت الله وسقياها إنزا پیغمبر خوابه وتن واز بين اللهم حشتري خوايو نور آوكي فكذبوه فعقرها فَدَمْدَمَ دم عليهم ربهم بذنبهم فَسَوَّاهَا فسوها كثيبروا ينفي <تصفيق> نكر دون حشتركان سلبري إن ذا بروار دجاري أو أن سزاير رجب سريان دا بهوي جناها كردن وَنَا يَخَافُ قُبَاهَا وَأَخْوَانَا تِرْسِيلَ پاشا روجي امتور ليسن